إلا في الآفاق in love. لا نل ابقى لنا هو لا يا اللي ابقى هو ما أن أبتك الصحراء يرضو من أرباك فإذا سبح الصحراء الله يا رب احسنوا فاني هم من أرباك البدل يتوي ناشراً أنواره فاسأله من أثراك فإذا رأيتنا بالصحراء يا رب وحباه فاسأله من وَإِذَا رَأَيْتَ الْفَدْرَ يَسْرِينَ أَشِرًا أَنْوَارًا ما الذي أبنا؟